يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس الله منه وخلق منها زوجته وبز منهما رجالا كثيرا ونساء وانتقوا الله الذي تساهلون به والأرحم إن الله كان عليكم رفيبا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 وكل بنعة طلالة وكل طلالة في النار ثم أما بعد فأولا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جلال جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم اهد نفوسنا اللهم اكرم يا شرف نفوسنا اللهم انا نسالك ان تسدل ستر الامان على مصرنا اللهم هيئ لمصر لمصر امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويزل فيه اهل معصيتك ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنه احبتي في منشية البكاري وما أدراك من منشية البكاري هحكي عنه في كل مكان وقول للناس دوع تعمل رئيسة سيبتوها منشية إنتاكوا الله ما تبوشوا فيه سيبتوها منشية هحكي عنه وهقول في التلفزيون إنه بتوع البيت سيئة ما بيصنوش عن نم صلى الله عليه وسلم فنهدأ لنسمع إن بلادنا تعيش في هذه الليام لحظات فائقة مصر في هذه الليام في مفترك طول إما أن تسير في طريق الله فتصل إلى المخاق والسعادة والثبات والأمان المنسون وإما أن تحارب الله وتكون المنساة لذلك أيها الإخوة الذين يحلمون بالعيش الرغي والأمان والسعادة نقول أن الذي يصنع هذا دين الإسلامي ودين الإسلام لا يقوم في فراغ بل هو في أشخاص أمثالهم بمعنى الذين يحلمون بتبير الحرب فقد الله اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم اجعل ولايتنا في من خاطك والتقاك واتبع رضانا لكن القضية مش ذا القضية إنت وإن نجد وإنك وإنك وإنك إذا كنا نحكم بعمر فإنه لما قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لماذا ظهرت الفن في عصري ولم تظهر على أيام عمر قال لأن عمر كان يحكم أمثالي وأنا أحكم أمثالكم فلذلك إذا أردنا أيها الإخوة التغيير الحقيقي الذي نتمنى ونشتهيه جميعا قال الله إن الله لا يضير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فنحن لازم إحنا أنفسنا نضير قوم نحن نحب الخير لبعض ونجب الأخر هم منه ونحن نقدم رضا الله على رضا الناس ونقدم اواني رضاها على شعواتنا واهواتنا <تصفيق> ونقدم مصلحة الدين على مصالحنا الشخصية وإنما يكونش في حرمية بإسلامه ولا يكون في الصبيب ينصبه ولا كنتمين بيتهمه ولا دششين بيغسه ولا خيئين بيخونه لما يبقى المجتمع كده إن ساعتها سنصف إلى ما يرطينا فيما يرضي الله ترددت كثيراً اليوم فيما نتكلم معنا منستتوني أسلم على شيخنا مستدر الكبير الشيخ عادل عزازي اليوم يوم المكتب مكتبه كرسي كرسي ونجد بإذنه ورضاه لكن درس الثلاثات هذا الشيخ عادل عزازي ثابت كل يوم ثلاث في هذا المسجد بعد صلاة العشاء الشيخ يشرح كتابه في خلص صنع إن شاء الله أصحكم فلأمركم بالحضور لتستفيد وتعتعلم إما الشباب الذين عارضوا رأي الدين في الأحداث السابقة السبب وعدم أخذ العلم من أهلنا ولذلك الشيخ العلم الشيخ العلم الأساسي أهله فتأتونه شاء الله كل ثلاثات وأنا أستسمع الشيخ وأستأذنه أخلص والشيخ برأيه هذه يستدعي تكنه باوامره بعد ما انتهى ان شاء الله في الله اذا ظهرت صلاح الحال فالمغير نفسه واول تغيير لنفسي يسمى شرعا التوبه اللهم جمع علينا التوبه مين ناوي تروب اللي لديه. الله اكبر نقول نتب الى الله تو الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما وقعنا من الذنوب والمعاصي ومخالفات والتفريطات وعصينا على اننا لا نعود الى معصيتي ابدا ونشهد الله على ذلك ونشهد الله وظهرك الشهيدي الله خير الشهيدي طب اللي لادتي على التلفزيون صح نشوف <تصفيق> السؤال اللي عليه توبت علبه السجاير اللي معاك دلوقتي خواص ايه عليك مش ادخنت تاني طب مش هتعاكي السؤال مش تطور على النواصي؟ مش تكتب؟ البطل أجل حرام؟ البطل نحن نتوقع كذلك لو صدقنا في هذه التومة سنخلط من هنا من هذا المسجد طاهرين اللهم لا تغلطنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وخطبت علينا هو إننا يذين من المسجد فاضيا ولا نمسوك بالي أنا عندك كده في مكان فاضي طب دخل الناس اللي هو اللي وقفين عند بابهم يدخلوا كده في مكان هو فاضي يدخلوا اتحرك يا ابن اتحرك يا حبيبي بالله اتحرك يا أخوي اصلي على سيدك الناس فآثرت أن أتكلم اليوم عن فواند من قصة توفة كعب ابن ماري سيدنا كعب ابن ماري يجعلنا نتكلم تاني اسمعوني هفضح و أقول عنكم كلام وحيش يا ابتال ما تشاهد اللهم استرنا سيدنا كعمل مالك صحابي جليد قصته مشهورة إنه تخلف عن غزوة البدء فكرهم الله جل جلاله الثلاثة في سورة التوبة فقال الله لقد تاب الله على النبي والهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يسير خلوب فريق منهم ثم تاب عليه إنه به رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا من جن من الله الا اليه. ثم جاب عليهم ليتوهوا. ان الله هو التوغام الرحيم. يفورك في فصة الفجر والحديث عزلت النبي الغزوة. بس في الغزوة دي بالذات كنت صحيتي تمام تمام وفلوسي من اغنى حتى كان عندي فرسين زيتا او راحلتين ناقتين لأول ملوح حياتي وذلك ورحت ناخذ الفجدة دي أن الأسباب وحدها لا تعملوا شيئاً وإنما الذي يسبب الأسباب ويرجب النتيجة على الأسباب هو الله قل لا إله أيضاً فالقضية مش قضية الأسباب وإنما نعيش فتنة في هذه الأيام أنه قد تعلقت قلوب الناس بالأسباب وإذا خطأ وخطر بندعو اليوم إلى التخلص منه بتحقيق التوحيد بتعلق القلب من الله سبحانه وتعالى ذلك أيها الأخوة إيه وعقل بك يتعلق بالاسلام يعني اللي فتح دكان فإن كرشد الدكان ده هو اللي بيصرف عليه الرزاق هو الله ذلك رص الله جل جلاله على هذه القضية في مرض خطير جدا قال سبحانه وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الإنس والجن إلا يعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يُطيمون إن الله هو الرزاة. إذا علمنا تلك وربطنا بالأحداث الواقعة فإن الذي غير هذا التغير بأسباب هو يعلمها هو الله وكل التجارب التي سبقت لم يقدر لها الله أن تغير هذا التغير لان كل شيء عند الله يأتي في موعده. قال سبحانه وان من شيء الا عندنا خسائره وما ننزله الا بقدر معلوم. فلا بد في هذه الايام من تقوية الايمان بالقدر وترسيخ التوحيد في تعلّف القلب بالله تعالى لا بالاسباب. الفائدة الثانية. قال وما تخلفت عن رسول ما صال عليه صلى الله عليه ولكنني تخلفت عنها الله يزلم لا يحظ يعزم على احد بيقول وما تخلفت ولكن رسول الله لم يعزم على احد وان لي مشهدا ما احب ان لي به بدرا وان كانت بدر اذكر في الناس في ان السيد ده كان عمال ما تخلفت مرة ولكني تخلفت ولكن ما تخلفت وما تخلفت قد ولكني أمال ينفي عن نفسه صف دي التخلف أمال يقول بس أنه شو تخلف ومر أن أنا, أنا ما تخلفت شبه الله العظيم هناك أناس مننا يحبون التخلف ولذلك قلنا في أصول الفتح الجرغوي أن بعض الناس لا يمكن إنقاذه مهما حاولت لأنه لا يريد ذلك مهما بذلت من الأسباب عشان تخليه تقدم ما فيه هو بيحب بانتخاله هناك أناس يعشقون الفجن مزاق كده وهواكده هو راضي بانتخاله قال رسول الله الله ما يسمى وإن أقواماً حديث قويل وإن أقواماً يقدمهم الله ولا يزالون يتأخرون حتى يؤخرهم الله يا وربنا ادك فرصاً عشان تحفظ القرآن وضيع الدعاء ادك عشان تتعلم العلم وضيع يعني شعان الأساسي يقول كده بينكم وهو يدرس فيكم ما تضمنش بكرة مش هتلاقيه قدامة فرصة انك انت تتعلم الخطابة وتخصب الجمعة مضيعتها قدامة فرصة انك انت تعطي دروس وتتخصص وتتعليك حديث وانت تتفقى مضيعتها قدامة فرصة انك تصلي إيمان في مسجد مضيعتها قدامة فرصة إن أنت تكون في الصف الأول دايما أو تنير عمل أو إن أنت تنعى فقراء أو تسائل مسرين ويأتي الهرس وقل لذا بيخليك ورمش قدام هؤلاء الذين يعشقون التخلق أقول لهم أن آخر التخلق النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فأقواما يتأخرون ولا يزالون يتآخرون حتى يؤخرهم الله في النار اللهم إنا نعود بك من النار بأينا فاجتهد أن تدفع عن نفسك التخلي نحن في أيام الحمد لله قولوا الحمد لله في انفراج جميلة بالدعوة استغلوا بقى استغلوا انتشروا وانتغسر على طهنه بعد وبعد العصر وبعد الثورة وبعد العسف وزروا الناس في بيوتهم انتشر اشتغذ ولا تختلقوا فتختلق قلوبكم اللهم إنا نعوذ بك من الخلاف ما تختلفس فاتحربس حاجة أنا دايما أقول من وصولنا في الدعوة الساحة تسعنا وتسعوا ويرنا كل ناس سا. كل وكل اللي يقدر على مجا يعملها ولكني أسير عليه لأني أحبهم في الله إن الأحداث أظهرت إن التعاطف الشعبي والهشد من عوام الأمة هو أكبر أسباب المصر يعني لو كانت على السوية بتوع لا أجلش بالمهم إنه إن الحسن إن كل الأمة ضدت من الظلم ومن القبر ومن الأذى ومن الفقر ومن النصب والسرقة فالأمة كلها كلنا صوتت فروح وانفجرت فربنا أدا بهذا فعزين اهتمام خاص في عامة الأمة إنه نهتم بالناس نعمل مجالس رسيطة والله أحد وكل أعضر بالفلق ولا أعضر بالناس ونشرحهم نفسرهم نعلم الناس التوحيد مش حفظ كلام وإنما من خلال أسماء الله البسطة مش من رد على الأقريب نبدأ فأنا نساعد الفقراء والقرامل والأيتام والمساكين والمحتاجين وأصحاب العاهات وأصحاب الآجان فرصة لا تتخلف ولا تتأخر فيؤخرك الله في النار الرجال مواطن هي مواطن سينا هاردك الرجال المحترمين حلو سكتين مواقف ده مواقف يتطلب ان احنا نبقى عدل تحت الهدور ده عشان القول تستبدل ودعوه تستبدل ونلاقي كل يوم عندك شيخ وكل يوم عندك متمر لكن في التاوي اللي احنا عايشينه ده نخاف قد دليل يعني لو كينا الشيخة بصحاب نتنشيه وندخله هده زي ما كده مشكلة فعزين مين ده شوية ده سيدنا كعب بن مال قَيْبَ وَإِنَّ لِي مَوْقِفًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِنِي يَوْمَ بَدْشِ وَإِنْ كَانَتْ بَدْشِ أَذْكَرُ بِالنَّاسِ مِنْهَا وَهَوَ يَوْمَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِعَ لِهِ في غزوة العقبة في ليلة العقبة ليلة العقبة كان ابنهم رجل ببيع سيدنا اللي بيصلي عليه صلى الله عليه وسلم إنه يهاجم إلى المدينة موقف يومها كان سبعين رجل ليتحد العالم أجمع بالدنيا كعمل. وكان رسوله وصل عليه ما غزى غزوة إلا ورى بغيرها إلا في هذه الغزوة فإنه جلى للناس أمرهم إلا في هذه الغزوة فإنه استقبل سفرا معيما وحدوا كثيرا فجلى للناس أمرهم ليأفذوا أهبة أمرهم احيانا في المواقف تضطرف أن تجلي الأرض سيء الموت من اللحنة في ذلك تضطرف أن كان سيدنا النبي صلي عليه صلى زف إذا أراد غزوة ورى من الدورية يعني رايح مكة فكان يقولونه على مكان في مش هو ده اللي قصده الا في الغزوه دي الغزوه دي رسول الله كتبوك في المسافه من المدينه لتبوك حوالي 800 كيلو يعني تقطعهم بالسياره في 12 ساعه كانوا بيمشوا ساعتها اكثر من, من شهر سفر ركبين على الناقه كان اهل تموت يعني عتاء وكسراء واشداء ومحصنين فجل للناس وجهته ليأخذوا اهوبة ابينا. احيانا في مواقف احتجفية نقول الحقيقة وإن كانت صادمة وده اللي احنا بنقوله نهاردة للإخوة والمسلمين والأحبتي لأهل مصر بلاش تحلموا بلاش تحلموا أوين هي لسه ما انكشفتش البتنة ما بانتش لك بتها ما نعرفش أخرتها إيه ولا هدرتها علي معش دي الحقيقه اصبر اجتمع. اجتمعت كلمه المشايخ والدعاه والعلماء كلهم على نصيحتين للامه في هذه الايام الهدوء والصبر ان احنا تمضي الأمور اللهم هيئ لنا من أمرنا رشادا وتعال من عبادك السعادة اللهم لا توفق المسلمين إلا لما تحبه وترضاه اللهم لا تعذ أحدا إلا على ما فيه رضاك اللهم دبن لنا فإننا لا نحسن الترمير واختر لنا فإننا لا نحسن الاختيار لإنفسه تجلية الأمر أيضا أنهم كسر الكلام والسباب والسباب والسباب والسباب هم اللي بيقول من غير ما حد يسعوا مني عشانا بحبكم خيف عليكم خبرة الشيوخ أهم ولذلك النصيحة أيها أن شبابنا جميعا ينبغي أن لا يتصرف أحد إلا بعد أن يرجع للدبار لا تسوروا على الأخلاق لا تسوروا على الأصول لا تسوروا على المبادئ ما تعملوش ثورة على الأخلاق أخلاقنا كما هيه ومبادئنا كما هيه وأصولنا كما هيه في الشباب الطوغية قد تؤدي إلى فساد وإلى فجل وأن نفتد كل هذه الثمرات التي جديناها الآن فلذلك نحتاج إلى البدور والصبر وأن لا نصطر إلا رأي علم شرعي صحيح من فهم للواقع صحيح السبب مستعفل النهاردة اللي بيقول إحنا في الانتخابات هنعمل إيه؟ تصر هيدينا كل الكلام لكن المفهوم الوقت اصر اصر لما الموضوع يدرس اصر لما الموضوع ينقشف اصر وسيأتيك الكلام من علماء فرسوخين بعد بحث وتحر ورؤية للعواطن اللهم اجعل عاقبة امرنا الى خير الفائدة كم يقول خمسة سدة اي حاجة بشيء? خمسة. من انتظر ان تواتيه نفسه على الخير عفوا فسيطول انتظاره. من لا مد ان تحمل نفسك على الخير قثرة. ساهدوا هذا بالكصة انه قال ولكني اتخلفت عن نزوة بدر ولكني لما اتخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحزن على أحد وإنما قال من كان الله روبه حاضرا من يركبه وزيها لنفس القصة سبينا جعب ابن هالك يقول ايه عمل حق؟ خلي بانك معاك ربنا يكرمك الرجل ده راجل طيب وقال بستحق المصاور ونساعد بيوي زيد كامل طيب وغازى رسول الله عليه. صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا وعدما كثيرا ولم يكن للمسلمين كتاب حاقض يتبعهم فقال رجل يريد أن يتخلف إلا, أن ظ... إلا ظن أن ذلك سيقفى ما لم ينزل القران انت سامعني طب اللي سامعني يصلي على النبي النفس بطبعها كسول بطاله سيدنا كان بيقول إن انا اتخلفت درجه النفس فانا الرسول ما ألسل. لازم تخرجه وإنما قال إنه يقدر يغلق يخرج، فما خرجتش قال لي في غزم التبوك كان المشوار بعيد والدنيا حر والعب والمسلمين كثير وما فيش غياب بحطوف فقال اللي عايز يغيب هيدهر بسهر بسهر النفس لما تلاقي نفسه ايه؟ قدامه الخلوش ما لهاش صب ما لهاش السايف بيقولوا يعلم السرقه لكن الموحد الذي يرى ان الله يراه ما النفس كنوتك وطال عشان كده بقول ايه انتا بقول له إنت يا اخي اخر مره قمت الليل 11 رجعه امتى لما والله انت يا اخي اخر مره ختبت القران امتى قول يا عم الحاج نايم النهار، ومرتاح، ومتعشي عشبة ومحترمة، ومصبط دماغي بقى كوباية شيء متينة وهو أصلي كده وأنا باية، لكن أصلي ما أنا نايم، أهو ده عمره في حياته ما هيكوه اليوم ده مش هيك اللي بيقوله تصدق آخر مرة تصدقت بمبلغ معترم كده محتبر امتك؟ والله أنا مش من تصدق يا غير كتير، بس انا مستاني كده وكني وسع علي والأمور تستقر كده والدنيا تصدق وهتصدق صدقا ما تقوليش بها او ده برضو عمره ما ايه عمره ما هتصدق اللي مستاني لما نفسه تروح للخير كده بالراعة مش هتروح لازم تتشبر نفسه. على الخير رغم أنفك كلامنا أنا قلته بمصر جديدة من يومين دلاتة في الدرس بس معلش أقوله تاني وبأمسحه صلي على رسول صلي إن أحيانا أنا أنا شخصية أقولوك تجربة شخصية ما شبه من عسلين؟ أقولوك تجربة شخصية أحيانا أنا أبداعك بليه كده؟ الساعة الانين في الليل. وقول لي نفسي باتقوب يعلم تصلي لك رفعتين ونفسي تقول لي طيب شوية شوية نصد الزرابة يا سبت لي يفوت نصد الزراب وقول لي نفسي باتقوبة أنا هذا المجزب بكتك ولا مزاكل ولا محطر ولا وعلا وعلا وعلا بقى صلي لك رفعتين بس وين تعملنا نحن دا مش عادة الفجعة حقية دا بها في الطابل يوصي ساعة او بعض الوضع تعمل يا سنين يا سنين كَمْ زَرُهُمْ هُوَ اللَّهُ عَدْ ودلت في الركوع والسجود وأول شيء الإعلانات إن أنت تمرض من البيت وسيب قراتك مع التلفزيور وجايك بقى تمثيلية والممثل بيقول للموثلة كلامك وغزل وهي كان الله ما سمعت منك حاجة شوف الرجالة رؤية الإعلانات نفسها في الحمامات والسرافين الإعلانات عجيبة وغريبة وينت مشهدها ولا حد ادى النظر الى هذه الدنيا ان الجمعه ما شفت فيه هوايه النهارده ان كثير من المسلمين يمشي يروح ينزل وسط البلد ولا شارع المنصيه كتير ويتفرج على المحلات يبص الى الحاجات المعروضه بس ويتحسروا خلاص ويمنعه ذلك عن الرضا بما قسم الله لنا قلنا أن من معاصي الكلوب احتقار النعم إنك إنت تستصنع نعمة رب العليك قول الحمد لله ستعرف حظم تنعم الله عليه إذا لم تنصر إلى الدنيا وستشكر الله إذا لم تتطلع إلى ما في أيدي الناس Høres vi gern يعني خلزا إلا أنا فينسل مضروح إنه مفكر إن هو طاعم كثير من المصافي ذاته بحاجة قلتوا هيفكروا إذا هذا رجل من زمان عانت في الكيس وصول زميد وفارك عموه مع راسا في يقول لك أنا طيب جدا فيي كل الصفات الحلوى لا أسنع أصليض على أنت كده ما أصليش كثير من adrammer. Ye glaubee, men an nghus Biblingskidt. Gvericks Bib territorial. Så er deten mankak ngiter deten. Streber nedre televis65 som hinner både. lasken andre seni. Gitus slunk dide, men anlsose id. Jeg seu an Сmy, vil få ما يا بابسيش انا والله الكلام ده باطل اما ضروري الشيخ عايز يشوفه الشيخ عايز يشوفه يا الله اللهم ها ولا تبتلنا يا رب اللهم تغفر علينا يا رب اللهم كن لنا ونعوذ بك من الشيطان المزييد قال الله أفمن زيين له سوء عمله فرأى عزل فإذا الله يضل من يشاء ويأخذ من يشاء فلا تذهب نفسك عليه عزل بعد الناس مزياد في السبعات يا قول ربنا جل جلاله يقول <تصفيق> ان نبهكم فقعدوا مع الخارفين. عاقبة التسوير مع الغرور مغيرة. أليماً أن تحرم التوفيق. تيجي تقوم ليلاً مفاجأة إن الرجع قامت أنت أدام ليه؟ هذا نصلي. هذا ما نعيز منك ترى. خير. تعمل لي كذا وحدي كذا مهم آلة وفق ويبقى نجد ولا تصلي ولا تعمل لا توفق تصبح يوم صايف يوم معناك ويفضرونك صعب لا توفق تيكي تحفظ قرآن الشيء يموت تيكي تحضر نفس الدرس يتكلم وهكذا ما يعلم تنين نفسك نشف وفق الاول كنت راجل معروف هذيك راجل ده تخيل يا رب ديا وتسويف من السين وسوف سيدنا جابر بن ملك في كل يوم ولي بكره هروح اشتري لأنه يشتري يعني زمزمية المية وخوة يقرار الماء وطرعي على سيدرو يروح السوق بقام ذا مع عصر أب ثاني ومظرون عم يوم في نفس الهيب يوم, يوم السوق هاي يوم أنزل ينحكي بساعة وقت لعين نبي هو لم هذا نقوله ايه؟ احفظ ابن القرآن وهو طالب في القرآن احفظ مضايق بالبس الثاني يكرم لكذا يخلص القرآن وانتحانات وانترمات وكلام ذا والوحي يربع نفسه وكذا ويبتر يحفظ القرآن تمام بقى حفظ جمال خلص القرآن بس الوحي يخلص القيش وانلوى واحد يبدا يحفظ القرآن خلص الجيش بس الواحد الذي عمله يستقر ويبقى له دخل ثابت وربنا يخليك كده وروح يبدا يحفظ القرآن لا عمل مستقر بس الواحد الجو مش بقى فا... ويبقى له يحفظ القرآن يتجوز مالو المدام عامل المدام هتنام على ظهرها 9 اشهر والباقي بقى الخدام واديني الضمي واديني الدكتوره وبغيره وكده والأسي جمس الظلال. ولا عورة. التسويق. العايز يحفظ يبدأ لكي بلادي يحفظ أول خمس آيات في حياته. من ليلة من أمس غير ما يحفظ من مصدر. إياكم والتسويق. أنا بقول يا جمال أنك أحيانا انت تريده ولا تقبل عليه علي. آه انا بقول له طول يا رب اجعل عليه تعيني وطلع لي نفس التوهق لين يوم اقول له طول كل حاجه امبارح في الاخر انا كان بيدخن وانا اعرفه وانا في 45 سنه راجل عايش 30 سنه و 6 ولسه بيدخن انا بحفظها كده قوم على قائله اللي ثاني لو اقول لك توب وتقدر تزوم النهارده ها توب النهارده انا ممكن يوم يجي عايز توب وتقدر تسمحوا لي بالفريده الاخيره ازوج واحده لله ممكن ولا لا لا ألم الأخيرة أين أنت قال فطفقت إذا خرجت في الناس لا أجد لي مثلا لا أرى إلا رجلا منافقا مخموصا في النفاق أو رجلا ممن عذر الله لما تخلف بزوقه وتاخر فات الناس الضيقين بقى ينوس كده ابو ليه ليه لانه نفسه قاعد في وسطهم معلك احمر احمر متجسد ده اولا الدكتور مصطفى طبراني وكل اسئله بالمخاوي والسيدات الاخر اي نفس مصري كشاني تسرد موقف نقول حد ادي رجل من الاغنياء في مصر قولي ده في الجامعه في ابوظبي والله مسخه انت اللهم تعالى لنا بين الحج والعمره لا تحرمنا من الحج والعمره اللهم يسر لنا الحج والعمره اللهم تقبل منا الحج والعمره من رمضان صلاه الفجر هو بيحكي قلت اخلص وصليت على بعد 2 من الحرم صه الاخير كده بص من الادويه وقفت